بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م الف لام م كتاب احكمت آية أَتُوْهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدٍ حَكِيمٍ خَبِيبٍ كِتَابٌ أَحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدٍ حَكِيمٍ خَبِيبٍ ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ثم توبوا اليه يمكعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل فضل فضل فَمَن ت وب الىه متبعون متاعا حسنا الى اذل من مس امن ويقتل الذي بضل بضل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 ألا إنهم يتنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغسون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يؤينون تيابهم يعلم ما يسرون وما يحلمون إنه عليم بذات الصدور إنه عليم بذات الصدور وما من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 كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء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 وَكَانَ أَرْشَدُهُمْ عَلَى الْمَاءِ يَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثون من بعد الموت لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا شحر لا يقول أن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا لا يقولن ما يحبسه ولإن أخر عنهم إلا مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون على يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ زعلناها منه إنه لا يجوز كفور ثم زعلناها منه إنه لا يجوز كفور ولا إن أذقناه نعما بعد ضرر مسته لا يقولن ذهب السيئات عني، ولا إن ذقناه نعما بعد ضرّا. مسته لا يقولن ذهب السيئات عني، إن فرح فخور إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير وعاملوا الصالح فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يوحى بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ الذير إنما الذير والله على كل شيء وكيل والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراءه قل فئة أَفَأَتُوا بَعْشَرِ سُوَارِمٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ أَمْ يَكُولُونَ فَتَرَاهُ قُلْ فَأَتُوا بَعْشَرِ سُوَارِمٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ قُلْ فَأَتُوا بَعْشَرِ سُوَارِمٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَات تراياتهم ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. قل فأتوا بعشر سوال نفتي مفتراتهم ودعوا من استطعتم. فإِلَّا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ فَإِلَّا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ فَإِلَّا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخشون نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في آخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا حبيط ما صنعوا فيها، وحبيط ما صنعوا فيها، وباطر مما كانوا يعملون، وحبيط ما صنعوا فيها، وباطر. مَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَشْهَدُ مُشَاهِدٌ مِّنْهُ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ عِندَ رَبِّهِ وَيَشْهَدُ مُشَاهِدٌ ويتلوه شاهد منه ومن من قبله كتاب موسى إماما ورحمة ويتلوه شاهد منه ومن من قبله أولئك يؤمنون به، أولئك يؤمنون به، ومن يكفّر به من الأحزاب فَنَعُمَ وَعِدُهُ، ومن يكفّر به من الأحزاب فَنَعُمَ وَعِدُهُ ومن يكفّر به من الأحزاب فَنَعُمَ فلا تكفي مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون فلا تكفي مرية منه من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولا يُعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم أولا ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا <تصفيق> الذين كافرون ويبهونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما يكونوا معجدين في الأرض وما لا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضد عنهم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 لا يزرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأغبتوا إلى ربهم إن الذين أخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وأخبتوا الفريقين مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟ وَيَسْتَوِيَنِ مَثَلَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ أُرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ the جَاهِلُونَ إِنَّهُمْ لَا يَعْبُدُونَ رَبَّهُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ وَيَستهزئُونَ مَنْ يَنْصُرُونِ مِنَ اللَّهِ إِنْ كَرَّتْهُمْ لا تذكرون اتاتك يرون ولا اقول لكم عندي خزائنا الله وانا اعلم الغيب إن تزدري أعلنكم لئن يأتيهم الله خيرًا. Allahu أعلم بما في أنفسهم، Allahu أعلم بما في أنفسهم، إن ذل من قد جادلتنا فأكذرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قالوا يا نوح قد صح لكم إن كان الله مريد أن يغويكم ولا يغويكم وإليه ترجعون هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افترى أم يقولون افترى قل إن افتريته فعلي إجرام نحمل فيها حتى إذا جاء أمرنا وفرت النور كل نحمل فيها كل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك عليه القول ومن آمن قل نحمل فيها بسم الله مجرم سآوي إلى جبل يعصم من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وحال بينهما وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء يا سماء أقولي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود يا سماء أقولي الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي ونادى نوح ربه فقال ربي إن بني من أهلي إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين إن بني من أهلي وإن وعدك دع الحق وأندأحكم الحاكمين. قال يانوح إنه ليس من أهلك. قال يانوح إنه ليس من أهلك. إنه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إن يَدُوكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنِّي أَيْدُوكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَن أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ علم. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين وإلا تغفر لي وترحمني أب من الخاترين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من, من كِلَا نُوحُ بِخْبِ سَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِنَّ مَمْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عذاب أليم وأمم الله كنت تعلمها كنت من أنباء غيب موحيها إليك ما كنت تعلمها ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون إن أنتم إلا مفترون, إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا ان هو قوم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني يا قوم لا اسالكم عليه اجرا دين ابي لي الا على الذي فطرني افلا تعقلون فَلَا تَعْتِنُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ غَيْرَ سَحَابٍ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدراراً يرسل السماء عليكم مدراراً ادْعُ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُم وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ يُسِيءُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ إِذَا نَادَوْهَا هَٰذِهِ قُوَّتُنَا إِلَى قُوَّتِكُم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 قالوا يا هود ما جئتنا ببينة اعتراك بعض آلهتنا بسوء إن أقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهده أي أم من ما تشركون؟ هودا والذين آمنوا معه برحمت منا ونجيناهم من عذاب غليظ نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمت عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وكذلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا وأتبعوا في هذه الدنيا لعنتهم ويوم القيامة، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنتهم ويوم القيامة. ألا لِعَادٍ قَوْمٌ يُهْوِدُ أَلَى بُعْدٍ لِعَادٍ قَوْمٌ يُهْوِدُ وَإِلَى كَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحٌ قَالَ يَا قَوْمَ ابْدُوا اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُ لا تمود أخاهم صالحا قال يا قوم احبذوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستغمركم فيها فاستغمروا يُرِيدُ ثُمَّ توبوا إليه هو هُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ حَتَّىٰ بِأَمْرِهِ ۚ قريب مجيب إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا وفينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك من هذا أن نعبد ما يعبد آهاؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا وإننا لفي شك مما تدعونا من ربي وآتاني منه رحمة قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة وآتاني فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنَّهُ عَصِيْتُ وَأَدَالِي مِن رَحْمَتَهُ فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنَّهُ عَصِيْتُ فَمَا تَزِيدُنِي غَيْرَ تَقْوَىٰ فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذوها تأكل في أرض الله ويا p that a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 الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ألا بعدا لثمود بعد ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بال قالوا سلاما ولا قل ذات جاءَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ فَلَمَّا رَأَوْهَا يَقُولُونَ هَذَا مَا لَنَا نَرَى إِلَيْهِ نَكْرَهُ وَأُجِتَّةٌ مِنْهُمْ خِيفٌ قَالُوا لَا تَخَفْ بَنِي سَاو نَادِي اِسْحَاف وَالْعَذُهُ قَائِلَةٌ مِنْ غَوَائِك um mm -hmm. الله وهو ضر هذا يوم عصيب وجاءهم قومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون الس وَغِيبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرٌ مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّ لَنَرَاكَ فِي نَظْرٍ قالوا جمنا وان انا لنرى كثيرا ضعيفا الا اولى تقرجنا وما انت أخذتموه <تصفيق> ربو إني ماكم رطيب وربكبو إني ماكم رطيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبه الذين آمنوا معه برحمة فأصبحوا في ديار كما بعدت سموذ ألا بعد لي نجادك كما بعدت سموذ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان المبين ولقد أرسلنا إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد إلى فرعون وملئه فاتبعوا يقدم قومه يوم القيامة فأردهم النار يقدم قومه يوم القيامة فأردهم النار وبأسن يتبعوا فيها هذه لعنة ويوم القيامة ويتبعوا فيها هذه لعنة ويوم القيامة بشرف ذو المرفوض بشرف المرفوض ذلك من آباء القرآن خشوه عليك منها قائمة وحصيد ذلك منها سهم ولا غنم ولا طعام ولا أرز فما أظلمت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء إلا ما سَمَاءٌ أَمِنَتْ عَنْهُم آلِهَتُهُمُ كَذِبَةٌ يَأْتُونَ بِالرُّسُلِ كَذِبِينَ شَيْءٌ يَمْنَعُهُمْ أَن يُؤْمِنُوا رَبِّ وَمَا زَادُهُمْ غَيْرَ تَكْبِيرِ كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي واقلة، إن أخذهم أليم الشديد. له أليم شهيد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم لا تكلم نفس إلا بإذنه يوم رحيله تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم سعيد وسعيد فمنهم سعيد وسعيد فأم شقوا فكنا لهم فيها ففيه وشهقوا فَأَمْ وَلَدِينَ شَقُوا بَعْضُ أشاهد ربك فارضين ربيها لا بد السلاوات والأبد إلا ما شاء ربك إن ربك فعل ما يريد إن ربك ف نسوي بو في الجنة خالدين فيها ما دامات في السماء والأرض إلا ما شاء. ان ويرى مجدود عرضا ان هي نجدوا فلا تكفي مريته مما يعبدها إِذَا هُمْ غَيْرُ مُنْقَصٍّ وَإِنْ إِلَّا لَرَبُّهُمُ الَّذِي وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَخْتَلَفَ فِيهِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فُتِلَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَالْأَمْرُ لِلَّهِ مُجَرَّبَ قَدْ لَكُنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّهُ لَفِي شَكٍّ إِنَّهُمْ مُرِيبٌ وَإِنَّهُمْ لَن لَّمَّا يُفْيَنَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ وَإِنَّ بِلَّا لَنَّا لَيْرَبِّنَا لَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغر فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغر إنه بما تعملون إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسقوا النار ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسقوا النار فتمسقوا فبنسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنشرون فبنسكم النار صلاة طرفا النهار وزلفا من الليل واقل الصلاة طرفا النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات إِنَّ الْحَدَّ لَا يُضْهِبُ الْسَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَ الْذَّاهِقِينَ ذَلِكَ ذِكْرَ الْذَّاهِقِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ رب فإن الله لا يضيع أدوى المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض فلولا كان من القرون ينهون عن الفساد في الأرض ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنزينا منه ينهون عن الفساد الأرض إلا قليلا ممن أنجلنا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين واتبع الذين ظلموا ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء لَذَٰلِكَ نَجْعَلُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَنَا أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا الرحيم ربك، إلا من الرحيم رب، ولذلك خلقهم، ولذلك خلقهم. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ النَّجْوَى مَن فِي أَجْمَعِينَ وَتَنَفَّسَتْ كَيْنَتُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ بِ ذِكْرِي وَكُلَّنَا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثبِتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَكُلَّنَا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ به فؤادا وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وجاءك في هذه الحق وموعظة وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إن وإليه يرجع الأمر كله ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وسوف كنا هنا والاليه يرجع الامر فاحمدوا هو توكل عليه وما ربك بغافل مما تعمل والله ربك بغافل alone.